أم البنين توصي عفاس الشفياء يا أولاد غير أحسين ما عندي وصف أقعد قبالي قبل لا تتركني وتروح وساع قلبي تراه عليك مجروح يا ولدي يا عباس انت العمر والروح يا ليتني ويا كان ذبح بالغوري ادري بعد ما تروح عني لا يمدعود يا ياليتني وياك وأحمل عنك الجود تشدني أشوفك عن نهر مقطوع لزنود مثل البدر مخسوف ودمومك جريع خلنا نسمع أول وصايا أم البنين أوصيك يا عباس يا حامل الراية لمن نزلت النهر لا تشرب من النهر لما تخوب ماية ماية واذكر أخوك حزين واطفالة ضماية ري حجبك من ما ملتضيع اصيك يا عباس يا ليت الحريبه التفت لحسيني ولزينا هل والطفل يا عباس لا اله هجب داك من ضمام التضيع أوصيك يا عباس لو يم الشريعة بطع فوفك يا ابن الأجل ابن أنا خوفي علي أتذوب من زود الفجيعة وادريها من بعداك يودها سبيع قال هاي يا يمّا يا يمّا بجاه مكسورة الظلعين حتى الشمس طف فيها لو يرخص بيحسن والجفن ما يحتاج يتوص على العين أحسين العزيز وطاعت فرض على العين وأما الوديع عيوني يا يم خذرها بس عذريني وأما الوديع عيوني يا يم اخذرها أنا روحي ودمي لو تريد تحت مرعا بس اعذريني لو شمرت علي أسرها يا شفين مقطوعا وجسمي على الوقت